القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبخوص وتكون الجبال كالعهم المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية